والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عيد ربيهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Allah الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة زيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولو ل كلمة الفصل لقضى بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم المصدر الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير